بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء او أيديهم وألفنته بالسوء، وادو لو تكفون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بقية. قَرِّكَنَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَاءَ أُمِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 لا لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنذنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إني كأنت العزيز الحكيم